ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أخولو باللاتين في النار ثم اما بعد ان شاء الله نتناول سويا قضيه من القضايا المنهجيه الهامه قضايا التي شغلت الساحه الاسلاميه وكثر فيها التاليف والتصنيف ولها اثر عميق جدا وخطير جدا على ارض الواقع وهي قضيه الجهاد في سبيل الله تعالى قضيه الجهاد في سبيل الله تعالى الجهاد في سبيل الله هو ذروه سنام الاسلام هو ذروه سنام الاسلام كما في حديث معاذ عند الترمذي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبرك براس الاسلام براس الامر وعموده وذروه سنامه قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله وتاتي اهميه دراسه هذه القضيه لا سيما في هذه الاونه لان الله سبحانه وتعالى قد عز المسلمين الاوائل بالجهاد في سبيله وقامت عليه فتوحاتهم الكبرى التي نشر الله بها دينه في مشارق الارض ومغاربها كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره وبقيت الدولة الاسلامي قاهره لعدوها غالبه لقوى الشر في العالم ما تمسكت بالجهاد واقامته وما ان تركته الامه الا تسلط عليها عدوها واذلها واخذ بعض ما في ايديها الا انه بحمد الله وفضله ومنه لم ينقطع الجهاد في سبيل الله ولا ينقطع الى يوم القيامه مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه مسلم وغيره لا تزال عصابه من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من واهم الى يوم القيامه حديث اتفق عليه البخاري ومسلم لا تزال عصابه من المسلمين يقاتلون على الحق وظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. وأيضا تأتي أهمية الجهاد وهذه القضية الكبرى لأنها احتلت مساحة كبيرة في فكر الصحوة الإسلامية المعاصرة وعملها، وأيضا احتلت مكانا كبيرا في التنظير وفي أدبيات الجماعات الإسلامية وتصوراتها. على الساحه تنظيرا وتصورا وتطبيقا في الواقع مما سبب كثيرا من الاختلاف والافتراق بين الجماعات الاسلاميه بين مرجح لبعض الصور ومانع لها ولا شك ان المسلم يلزمه ان يكون على علم وبينت من امره في هذا الباب ذاك بخير يلزمه ان يكون على علم وبينه في هذا الباب اعني باب الجهاد ليه لازم كل مسلم يكون على بينه الامر في هذا الباب ليه حتى لا يكون تاركا لما اوجبه الله عليه من الجهاد في سبيله بالنفس والمال ظنا بالدنيا وايثارا للملذات والشهوات على امر الاخره فيقع في النفاق وهو لا يشعر وايضا يلزمه ان يكون على بينه من امره حتى لا يكون سالكا سبيل الغوايه من حيث اراد الهدايه مقدما على ما يضر نفسه وامته ودعوته من حيث اراد نفع فقضيه الجهاد قضيه في غايه الاهميه وتحتل مكانا وبساحه مكانا كبيرا ومساحه كبيره في فكر وادبيات الثورات الصحوه الاسلاميه وكثر حولها التاليف وكثرت حولها المناظرات والتنظيمات والتحصيلات فنس الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهدى والسداد في هذه القضيه الخطير قضيه الجيت خطيره يا اخواني ليه لان من اخطر الامور التي ينخدع ينخدع بها الناس والتي تسبب فتنه لكثير من الناس العابد الزاهد صاحب البدعه يخضع الناس زهده وعبادته فتروج بدعته وخطئه على الناس وكذلك المجاهد المضحي بنفسه وماله المستهتر بأمر الدنيا وان كان عنده اخطاء في الفكر او في بعض البدع تروج اخطائه وبدعه لما لها لما للجهاد من منزله في نفوس المسلمين طب احنا بنحاول ناخد القضيه دي كيف سندرسها كيف سندرسها قضيه الجهاد في سبيل الله تحتاج الى كذا زاويه من الدراسه اول هذه الزوايا الزوايا الفقهيه وده امر الاخوه خدته في كتاب المنار انتوا خدتوا كتاب الجهاد حسب الله صح بيعرف لك الجهاد يعرف لك احواله الى غير هذا والحج ان تاخذها من جانب اخر وهو جانب بعض المسائل المعاصره ايه هو جهاد الدفع وايه جهاد الطلب وتوصيف الواقع اللي احنا عايشينه احتاج تاخدها من جانب ثالث وهو الحظ على الجهاد والتحريض عليه والحث عليه والترهيب من التخذيل عن المجاهدين والترهيب من خذلان هذه القضيه تحتضن ايضا ان تاخذها من جانب رابع وهو بيان بعض المفاهيم الخاطئه التي وقع فيها كثير من ابناء الصحوه المعاصره وهم في سبيلهم وفي طريقهم لتقرير هذه القضيه الخطيره ف ان شاء الله يعني اخترت كتابا كطبيعتنا في هذه القضايا المنهجيه اخترت كتاب مبسط يكون مشتمل على أغلب مباحث القضية ونجعله أصلا وإذا احتاجنا أن نضيف عليه أضف. كتب للدكتور سعيد ابن علي بن وحيد القحطاني كتاب اسمه الجهاد في سبيل الله تعالى مفهومه وحكمه ومراتبه وضوابته وأنواعه وأهدافه وفضله وأسباب النصر على الأعداء. هو ده كل الاه العنوان يعني. الجهاد في سبيل الله بس هو بيبقى مشهور باسم ايه الجهاد في سبيل الله تعالى مفهومه وحكمه ومرتبه دكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني اللي هو طبعا صاحب اشهر كتاب اذكار في اضواء العصر الحديث اللي احنا فيه اللي هو كتب ايه حسن المسلم صح شوف كله قال حسن او اشهر سبحان الله يعني هو كتاب دروسك القبول ويعني ترجم لعده لغات دكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني مواليد سنه 1372 هجريه اي تقريبا سنه 1952 وهو ااا دكتور في الجامعه جامعه الامام محمد بن سعود ولازم الشيخ ابن باز قرابه 20 سنه منذ سنه 1400 حتى سنه 1420 والحقيقه ان الدكتور سعيد القحطاني له كثيلم مؤلفات يعني هو من المكثرين له قرابه ال80 له قرابه ال80 مؤلف قرابه ال80 مؤلف وطبعا اسلوبه في التاليف سهل وميسور وانا حقيقه لما نظرت في هذه الرساله اللطيفه وجدتها تشتمل على عشرة على عشرة مباحث. مباحث الأول في تعريف الجهاد لغة وشرعا. مباحث الثاني حكم الجهاد في سبيل الله. مباحث الثالث مراتب الجهاد في سبيل الله. مباحث الرابع ضوابط الجهاد في سبيل الله تعالى. مباحث خمس أنواع الجهاد في سبيل الله. مباحث السادس أهداف الجهاد والحكمة من مشروعيته. مباحث السابع فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. مبحث الثامن الترهيب من ترك الجهاد مبحث التاسع الشهداء في غير المعركه المبحث العاشر اسباب المصري على الاعداء يقع الكتاب في قرابه ال 85 صفحه او ال 90 صفحه من الحجم الطبيعي الحجم المعتاد يعني و صفحة تقريبا نصها تحققات وتخريجات الأحاديث يعني هو كت يعني هي رسالة لطيفة وليست كبيرة في الحجم. لما نيجي ندرس قضية الجهاد في سبيل الله في ترتيب في ترتيب كده منطقي لدراسة القضية يعني إيه لو جينا مثلا وقلنا إني فيه أحداث تفجيرات حصلت في بلاد المسلمين. وبعض الجماعات المسلحه او الجماعات الاسلاميه نسبت هذا التفجير لها وقالوا احنا المسؤولين عن التفجير ده فهيستضيف واحد مثلا من اهل العلم ييعلق على الايه على الحدث نقول والله في جماعه بعض جماعات المسلحه او الجماعات الاسلاميه نسبت لنفسها هذا التفجير في بلاد المسلمين وراح ضحيته مش عارف فلان وفلان ايه تعليقك طبعا ده خطا بس قبل ما اقول ده خطا لازم ايه لازم اعرض ايه هو الجهاد الاول وده السبب اللي كان بيعمل لي اشكاليه انك تطلع تعلق على الحته الغلط بس فيبان كده ان انت تاخد في صف مين في صف العلمانين وفي صف الايه اعداء الاسلام وبعض هذه الجماعات اللي بتتبنى بعض المفاهيم الغير مرضيه في قضيه الجهاد بيقول لك انتوا مخذلين ده انتوا محدش بيسمع صوتكم الا ساعه الكلام عن ايه عن تخطئه المجاهدين ف في ترتيب للكلام لس... في قضيه الجهاد اول قصه او اول مبحث او اول نقطه اللي احنا قدمنا بها الكلام اللي هو ايه اهميه الجهاد في سبيل الله ايه اهميته قلنا ان هو مصدر عز الامه ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى جعله ذروه سنام الاسلام ان الله سبحانه وتعالى جعل التولي عن الجهاد والتولي ومزاحه من الكبائر انه حب الجهاد فرض وبغضه نفاق فلا بد من اهميه هذه القضيه ثاني حاجه بقى نحاول ندرسها في المساله دي وهي فضل الجهاد في سبيل الله. ده ترتيب منطقي. أول باب ندرسه هو هنا كام؟ باب رقم كم؟ باب السابع. لا ده الباب اللي حنبدأ به. فضل الجهاد في سبيل الله. ده من أجل القربات. من أجل القربات. وهو من أفضل تطوع البدن. خلاص. وهو من أفضل تطوع اللي إيه؟ البدن. والفضل الجهاد لا يعده فضل. وهنشوف دلوقتي ايه فضل الجهاد يبقى قبل ما نتكلم في القضيه وقبل ما نعمل على تخصئه المجاهدين وقبل ما نقول ان تصوراتهم غلط في كذا وقبل نقول لهم انهم فاهموا الموضوع الفلاني غلط قبل كده خالص لابد من تاصيل هذه القضيه وهذا وهذه الشعيره العظيمه من شعائر الاسلام وهي شعيره الجهاد في سبيل الله طيب فضل الجهاد في سبيل الله يقول الدكتور سعيد حفظه الله جاء في فضل الجهاد نصوص كثيرة وانواع من الثواب الجزيل ومن ذلك على سبيل المثال للحصر ما ياتي الجهاد في سبيل الله تجاره رابحه قال الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا في سوره الصف هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الالم فجعل افضل البيع هو بيع المؤمن نفسه وماله لله ويكون الثمن الجنه وجعل افضل التجاره يا تجرن فتنجي من عذاب اليم وهي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم فضل الرباط في سبيل الله تعالى الرباط ماخوذ من ربط الخيل ويسمى ذلك لان كل واحد بيربط خيله في مقابله الاخر وده بيطلق على الرباط والاقامه في الثغور المخوفه اللي بتبقى على حواف دار الاسلام ويخاف ان ياتي العدو من قبلها فالثغور التي يمكن ان تكون منافذ لانتقال العدو من خلالها جعل الرباط عليها له ثواب كبير فعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه وانماث جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وامنا الفتان الفتان وامنا الفتان جمع فات يعني يامن من كل ذي فتنه وقيل به يمنا الفتان بفتح الفاء اللي هو عذاب القبر وفتنه القبر خلاص في الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله فضل الحراسه في سبيل الله عن ابي ريحانه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت النار على عين دمعت او بكت من خشيه الله وحرمت النار على عين باتت تحرس في سبيل الله حرمت النار على عين بكت من خشيه الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله خرجه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تنس لا تنسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. خرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحه يروحها العبد في سبيل الله او الغدوه خير من الدنيا وما عليها وكذا ورد من حديث انس متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها". والغدوة هو الانطلاق أول النهار والسير أول النهار والروحة هي السير في العشي. فجعل أن يسير المرء في سبيل الله ولو ساعة يسيرة من أول النهار خير من الدنيا وما فيها. وأيضا ورد عن عبد الرحمن بن جبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم يبقى ده كان فضل من اغبرت قدمه في سبيل الله وعن عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسلوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف حديث متفق عليه الجهاد عباده لا يعدله شيء عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجده في ثم قال له هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال ومن يستطيع ذلك حديث متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوصف الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه حديث اخرجه الامام البخاري ناس اربع من ان يرزقنا الشهاده في سبيل ما بين كل درجتين 100 درجه كل درجه بينه وبين الاخرى كما بين السماء والارض ضيافه الشهداء عند ربهم عن المقدام ابن معذ يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصائل على مقامه ابن معد يكرب والافصح فيها هو طبعا كتبها هنا كده على مقامه ابن معد يكرب ماشي تقدر علوم بيصححه بعد كرب فقط وبيغلطوا اللفظ ده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصائل يغفر له في اول دفعه من دمه ويرى ما قعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمر من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحول العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه. حديث أخرجه ابن ماجه في سنن وصححه الألباني رحمه الله. وفي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في وصف الحور العين اللي هو يزوج من الحور العين كما شاء منها الشهيد يعني في وصفها قال ولو ان امراه من اهل الجنه طلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما ولا ملئتها ريحا ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها عن ابي هريره رضي الله عنها عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم يعني يجرح لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله قضيه خطيره جدا لا اعلم بالاخلاص لا اعلم بالنوايا الصدق والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم القيامه واللون لون الدم والريح ريح المسك وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة وفي لفظ ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرم وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قول الله عز وجل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما اننا قد سالنا عن ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارواحهم في جوف طير خضر ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا قالوا اي شيء نجتهي ونحن نسرح من الجنه حيث شئنا حديث اخرجه مسلم وده طبعا في مرحله البرزخ الى ان تقوم الساعه طيب الشهاده لا تاتي الا بالقتل في سبيل الله وده الشهيد الحقيقي شهيد حقيقه وليس حكما ولا مجاز خلاص ده هو شهيد المعركه القتيل بين الصفين فبعض الناس بيستفشع الموضوع ده لان القتل ده شيء بشع شيء صعب يوم تسمع الحديث ده عشان ايه كل واحد فينا يس الله عز وجل الشهاده ويحرص عليها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها يعني الألم اللي بيحصل الشهيد من القتل كألم القرصة كنت أرأس أرسى بس كده. بس ربنا عز وجل زخنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مذبرين. و. فضل النفقه في سبيل الله قال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي وعن خزيم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقه في سبيل الله كتب كتبت له سبعة مئة ضعف من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعة مئة سبعة مئة ضعف وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم حديث اخرج ابن احمد وحسن اسناده الشيخ شعيب الارضوط عن سهل بن حنيف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه يبقى هذا انسان يسال الله ان يرزقه الشهاده بصدق والله عز وجل يعلم السر واخفى يعلم بالظواهر والباطن سبحانه وتعالى فيرى من قلب هذا العبد انه حريص على ان ينال الشهاده في سبيل الله ثم ماذا ثم منع عنه حال بينه وبين القتل في سبيل الله اما العجز عن الوصول واما الاستغراق في اعمال البر وكان متعينا عليه الجهاد واما انه لم يتيسر له سبيل حصول على زاد ونفقه يصل بها الى الجهاد في سبيل الله كما ورد في قصه البكاءين الذين تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدون ينفقون الى غير هذا من انواع العذر فيبلغه الله عز وجل بنزله الشهداء لصدقه في طلب الشهاده والحرص عليه طيب حتى لو الجهاد لم يتعين على شخص ما وكان من فروض الكفايه بعض الناس بيتعامل مع هذه القضيه يقول لك يا عم ده فرض كفايه كانه فرض كفايه ده ايه كانه مش مطالب ان احنا نتطلع به نتطلع اليه اسمع بقى الى قول الله عز وجل في سوره النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه مغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما فحتى لو كان الجهاد غير متعين على الشخص فانه ينبغي له ان يحرص عليه وان يسعى اليه وعن ابي قتاده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فيهم فذكر لهم ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فقال ارايت ان قتلت في سبيل الله فتكفر عني خطايى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر الا الدين فان جبريل عليه السلام قال لذلك وهذا الحديث فيه التنبيه على حقوق الادميين وعظمها عند الله عز وجل وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل فقال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره وعن معاذ بن جبل وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروته سنامه الجهاد في سبيل الله اخرجه الترمذي وصححه الالباني وعن زيد بن خالد الراضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا من جهز غازيا فقد غزا تجهيز الغازي يعني تحميله واعداد ما يحتاج اليه في غزوه ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا يعني قام مقامه في رعايه اهله يبقى لو في واحد خرج يغزو في سبيل الله من جهزه فكانه غزا ومن خلفه في اهله بخير يعني قام على رعايه اهله وابنائه وقام على شؤونهم فقد غزا حديث متفق عليه هذا كان في فضائل الجهاد ثم لابد من معرفه ان حب الجهاد فرض وان كراهيه الجهاد نفاق وان ترك الجهاد من الكبائر فقال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حر لو كانوا يفقهون حب الجهاد فرض وبغضه وكراهيته نفاق تخيل مجرد كراهيه الجهاد الكراهيه القلبيه بس نفاق طب امال بقى اللي بيقضي حياته يضع المخططات ويضع الع... العوائق للصد عن الجهاد في سبيل الله والقبض على المجاهدين وافشال خططهم يا يعني العمل القلب بس ده نفاق امال بقى اللي اتبع هذا العمل القلبي بعمل دؤوب من وضع الخطط ومن عقد الصفقات ومن تسليم المجاهدين إلى أعدائهم إلى غير هذا. فالدكتور سعيد القحطاني هنا بيقول المبحث الثامن الترهيب من ترك الجهاد. عن أبي رايرة رضي الله عنه قال من مات و... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. سمعنا ان بعض المجاهدين يقع في اخطاء او بعض الجماعات زي جماعات الجهاد او غيره عنده بعض الاخطاء في منهجه او في تاصيله او في تنظيره ده يجعل بعض اخواننا يعادي الجهاد ويعادي اي واحد يتكلم عن الجهاد ليه ده ليس من شان اهل الدين ده شان اعداء الله المجرمين طيب يقول لك هسكوم بيغلطوا في كذا ولو اخطأوا في كذا لابد ان تكون منصفا معهم هو هو هو المجتهد في سبيل الله اللي اخطا في مساله او مسالتين او 10 مسائل هو جهاده ده محبط هو جهده اقصد محبط يعني هل حبط جهده وانت انت تدري هذا الكلام هو الان اليس على عمل صالح كن منصفا قله على عمل صالح فيه كذا وكذا من الخير والفضل ويؤخذ عليه كذا وكذا لكن يرجع ان كل ما تذكر سيره الجهاد لا يا عم الجماعه دول تكفيريين ده الجماعه دول بتوع الدماء سبحان الله ده كلام ده ليس بالانصاف شيء وبعض الناس يرى ويظن ان السلفيه هي ترك الجهاد ودخله العظيم طب ناس متهايله كده عشان ابقى سلفي صح ان انا ماده الجهاد ديت ماده الجهاد اللي هي الجيم والهاء والدال تنتهي من قاموسي نهائي دها كلام خطر جدا. إزاي؟ عندك شخص سليم تيمية رحمه الله وهو يعني من مجدد المنهج السلفي ومن كبار منظوريه كما قيل في ترجمته واستدل بمقدمات على صحة المنهج لم يسبق إليها يعني كان مبدع في تقرير المنهج السلفي وإيه وتق وتفصيل مسائله ورد على من خالفه مع ذلك الشيخ سليم تيمية لما أت التطر واقراوا الفتاوى ان شاء الله لعلنا نتعرض لها فتاوى الشيخ سام تاميه في الجهاد وفي قتال الطائفه الممتنع وغير هذا وفقه الدقيق لم يكتفي فقط بالتنظير ولم يكتفي فقط بالافتاء بل ذهب يحرض المؤمنين على القتال وبعد ما هرب الامير من دمشق الى مصر معه الحامية العسكر ذهب الى امراء مصر وقال هذا امير الشام قد فر منه فالا لم ياتي اليسا نعين له امير يستغله في اوقات الرخاء ويدافع عنه في اوقات الشده وهددهم حتى جمعهم مره اخرى وذهب الى غازان مليء امير التتار وكلمه كلاما عنيفا ولما احضر لهم الطعام قال لا اكل هذا المال هذا مال حرام سحت مغصوب من المسلمين فاكرمه و اعطوه اسار المسلمين قال لا ارحل حتى تعطين اسار اهل الذمه ده شيخ سنتيميه العالم الجليل لم يكتفي بذلك فقط بل جعل يرتب الجنود ان كان هنسحب بقى الامير ومعه حمال عسكري فعمل حاجه اشبه باللي قال الشعبيه كده قعد يرتب الجنود وكانت معقعه شحب دي كانت في رمضان فكان بيقول لهم افطروا فالفطر اقوى لكم افطروا فالفطر اقوى لكم وكان يجي يشرب قدامهم بماء عشان خطر يتقوى على الفطر وسدّوه وكان يقف يمضوا مكينهم في الجهاد وقال للأمير أوقفني موقف القتل وأفني في الحدث اللي اللي بيؤف به بيطلعش فعل فأوقفه في موقف في مقدمة الصفوف وكان أول مرة يستوي على فرس فقاتل قتالاً عنيفاً رحمه الله وجاء على يرفع يديه وادع ويفتاه البينة الصفين قبل الاتحاد الصغور فبعض الناس هيقله ان حتى ايه علامه صحه المنهج عندك علامه صحه المنهج انت اللي تمشي على الجهاد لا لا لا ده من اثار ال... الانبطاح ومن اثار الهزيمه النفسيه ومن اثار الارجاف اللي عاش فيه للاسف في الشديد بعض من ينتسب لهذا المنهج الشريف او المنهج السلفي فتره طويله تحت وطئه الطغيان وتحت قبضه الطغيط فكان ده نبر كلامه ونفسه في الكلام خلاص اتكلم عن الجهاد باغلطات لا طبعا وشوف ابن القيم وهيجي معانا كلامه في مراتب الجهاد وتقريره لهذا الامر في في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد فالجهاد في سبيل الله من اجل القروبات وليس اقل من المر من ان هو إن عجز فعلا عجزا شرعيا عن أن يجاهد وأن يقوم بهذا الواجب وهذه العبادة الغالية التي لا يعدلها شيء من أعمال البدن، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، فكيف الإنسان قرأ كل هذه الفضائل فضائل الجهاد وعلم كل هذه المزايا والدرجات لعبد الله عز وجل مجاهدين، ثم لا تتق نفسه إلى الجهاد سبيل الله؟ ده معناه ان عنده خلل قلبي فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق والعاذ بالله حديث اخرجه مسلم من مات ولم يغزو ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بخارعه قبل يوم القيامه من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بخارعه قبل يوم القيامه وعن ابن عمره رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه نوع من انواع البيوع المحرمه اللي هو بيعتين في بيعه وكانها محلل للربا محل يعني تحيل صوره تحيل على الربا يعني اذا تبعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر يعني عنده مواشي بيسير خلفها يصلحها او اخذ اذناب البقر كنا عن الحرس حرس الارض ورضيتم بالزرع عشتم بقى في الفلاحه والاستقرار والكلام اللي هو ركن للدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم سلط عليكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم لا خرج ابو داوود في كتاب البيوع وصححه الالباني بمجموع طرقه وللحث على الاستعداد للجهاد في سبيل الله تعالى ثبت من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد عصى من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد عصى ولذلك رؤيا عقبه بن عامر وهو شيخ كبير كبر في السن جدا وهو يشتد بين غرضين يعني بيحطط الغرضين كده واللي بيرمي بالسهام فيشتد بين غرضين يرمي من هنا ويرجع يرمي من هنا فقيل له في ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرميه ثم تركه فليس منا او قد عصى اذا اذا اردت ان تتكلم عن قضيه الجهاد في سبيل الله فا اولا لابد ان تطرح أهمية الموضوع ثانيا لا بد وأن نقرر أن حب الجهاد فرض وأنك رهيته نفاق ثالثا نقرر فضائل الجهاد في سبيل الله والحرص على الشهادة في سبيل الله ثم ندلف إلى ما هو الجهاد إيه بقى هو الجهاد إذا كان بقى دي الفضائل الكبرى والأهمية القصوى لهذه الشعائر من الشعائر إسلام إيه هو بقى الجهاد يقول التعريف الجهادي لغه وشرعا الجهاد لغه هو بذل الوسع بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقه من قول او فعل هو بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقه من قول او فعل ده في اللغه لو قلت انسان في اللغه جاهد يعني بذل كل ما يمكنه وتعريفه في الشرع هو بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار المعاندين المحاربين والمرتدين والبغاه ونحوهم لاعلاء كلمه الله تعالى يبقى هو هنا هيجيب ايه ايه معنى الجهاد شرعا بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفار والم المعاندين والمحاربين والمرتدين والبغاة دول اصناف من يقاتلون ويستحقون القتال بس في جزء مهم جدا في التعريف هو كلمه ايه لاعلاء كلمه الله طب اللي هيقاتل الكفار عصبيه ده ليس جهادا اللي هيقاتل الكفار آه... لمصلحه لمغنم فقط يعني بدون اعلاء كلمه الله من قاتل لا ينوي الا عقالا فهو له خلاص وكذا من قاتل البغاه او قتل بعض المرتدين لانهم اا قطاع عصبيه بيضرب لهم سال ابن تيميه ولك كقتال قيس ويمن قبائل بتتقاتل على عصبيه قبليه مش ملهش دعوه باي ايه اي معنى شرعي ولا الاعلاء كلمه الله عز وجل يبقى ساعتها ايه هذا ليس جهادا شرعيا طيب هل الجهاد يطلق على بعض هل الجهاد في يطلق على اعمال اخرى غير القتال اه ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذاته والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهم حديث عند ابي داود صححه الشيخ الالباني المجاهد من جاهد نفسه في ذله الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهم وقول الله عز وجل في سوره الفرقان فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا عامه المفسرين على ان المقصود هنا بالضمير هو به بالايه بالقرآن وجهادهم به لأني أي مكيا سورة الفرقان وجهادهم به جهادا كبيرا يبقى الجهاد عند إطلاقه كما أقول ابن حجر في فتح الباري عند الإطلاق ينصرف إلى القتال في سبيل الله القتال الكفار في سال إعلاء كلمة الله طيب وإن كان يطلق شرعا على جهاد النفس ويطلق شرعا على مقاومه اهل الشر والبدع والفساد يبقى ده تعريف الجهاد لغه وشرح حكم الجهاد بقى ياخذ لنا وقت فان شاء الله نستكمل في المره القادمه باذن الله قوله قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك